بسم الله الرحمن الرحيم أ ر أ ي ت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا ي ح ب على طعام المسكين فويل صلين الذين ه م عن ص ل ا ت ه م س النابلسي ه هم للعلوم الاسلاميه